أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة من المحسنين الذين يقيمون 121. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 122. ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل لَنَا مُزْنًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وقرا فبشره بعذاب أليم. 119. فيما وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم 110. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء 117. وقالتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال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 صَيَّنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَنَنَالَتْ وَهْنًا وهن وَفِصَالُهُ وَفِصَالُهُ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 ومن طال <تقال> حبه من خرده فستكم فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقيم الصلاه واقم بالمعروف وانه وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تَصْرِخْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ في الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ الله لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ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 119. فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور 110. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملون نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ وَلِيٍّ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُ ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلا والبحر يمد والبحر يمد من بعده سبعه ادخر ما نفدت ما نفدت كلمات الله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 سَخْرُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كُلُّهُ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا كبير alam tara anna al fulk tajri fi al bahr bi ni'mat allah li yuriyakum min ayatihi in fi dhalika la ayatin li kulli saddarin shakur wa idha rashahum mawjun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 119. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ولا يغرنكم, بالله ولا يغرنكم